دُنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا اولئك في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم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 إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذاركم بلاء من ربكم عظيم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 عذابي لشديد وقال موسى ان تكفرون انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد الم ياتكم نبا الذين من طابنكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم جاءتهم رسلهم الم ياتكم نبؤ الذين من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 وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبًا قَالَتْ تُرْسِلُونَ إِلَى اللَّهِ شَكًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ادْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 للمؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذي لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنا النساء مِن بَعْدِهِم ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِ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 Oh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 وما استجبتم لي فلا تنومون <سؤال> ادْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَتَجَرَّى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا شيئتم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت اصلها ثابت وفرعها في السماء دُؤت أُكُهَا كُل حينٍ بِإِذْنِ رَِّهَا وَيَضْرب اللَّهُ أَمْسَلَرٍ صِلَ عََّهُم يتَذَكَّرون وَمَثَلُ شَأْ وَمَسَلُ كلَلِمَةٍ كشجرة خبيثة نجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول جميل في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 قل فَإِنَّ فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلى ان يتم من قبل من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال 국민 tehe so risks, le entender it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 وَأَنْتَ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَأَنْتَ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا La Gõsad gut ma ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة محرم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 أشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم إلى أجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا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 أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير والأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفات وإشاء وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ الحساب أَلَمْ نُنَمِّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ